أنا ما هويت الشعر يا خواني، أنا ما هويت الدال الا ما عارفش عشاني، أنا قاهر الفرسان، أنا يوم شوفت الكفر فوطاني، ألا يا أسجنو شي بعد، ألوان حزت عشاني. على الطفل والنسوان ألوى المحاك شرعها ثاني ألوى حارب القرآن ألوى الرأس كل شيطاني ألوى زاد في الطيان، ألوى من حدايا هل تمزاني ألوى شوق للمنان ألوى الصحابة خير جيراني ألوى ألا والحواري صود الأعياني ألا والأولي والمرجان ألا وارتشف من ثمر هلقاني ألا أعذى بالألحان ألا والحزن ذهاد أركاني ألا ما عادي في الحسبان أنا في الختم بشل أكفاني ألا وصولي في الميدان ألا تقم كل خواني ألا واد حار الصلبة ألا واد حار الصلبة